بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في برنامج أمة وسطة نحن نواصل في هذه الحلقات الحديث مع الشيخ الفاضل عصام البشير للحديث حول معالم الأمة الوسط أهلا بك يا دكتورنا الفاضل يا مرحبا أبا محمد ساعدين بي من طلل انتقاد معهده أقوى وأقصر بعد أم الهيثم فضل <تصفيق> تناولنا في الحلقة الماضية يعني شيء من مفهوم الاتباع والإبداع وتطرقنا أيضا في مفهوم السلف الصالح نحتاج أن ندخل قليلا إلى يعني معلم من معالم الوسطية وهي معلم التجديد كيف تكون الأمة شيخ عصام يعني في الوقت الذي ينبغي أن تكون متأسية بالسلف الصالح وتكون في الوقت ذاته مجددة سلف الصالح والاتصال التأسي بهم وتأسي بالماضي وفي نفس الوقت ينبغي أن تكون مجددة للحاضر وفي المستقبل حبذ لو تحدثنا في هذا. <تصفيق> هذا السؤال مهم ومحوري لأن بعض الناس يتصور أن الانتماء الامتناء السلف الصالح. هو نقيض التجديد وأن التجديد انقطاع عن الماضي وأن التأسي بالسلف الصالح انقطاع عن الحاضر والمستقبل هذا فهم خاطئ لمعنى الانتماء إلى السلف الصالح قلنا هو انتماء إلى منهج والسلف الصالح كانوا دوما مجددين كما قلنا يعيشون الحاضر ويستشرفون المستقبل دعنا نقف عند دلالة كلمة التجديد نعم. جدد الشيء جديدا أو تجديدا صير صير القديم جديدا التجديد أن تجعل القديم جديدا آه. طيب ما معنى أن تجعل القديم جديدا طيب إذا لديك بناء أثري قديم متهالك له عليه غبار أو أترباء آه. هل تج حينما تريد أن تجدد البناء تنقضه من أساسه أم أنه أم, أم أم تقوم بصيانته تقوم بصيانته فتبقى على تبقى على عمده واركانه وأساسه والأساس الذي بان الأساس هو. الذي بني عليه وتزيل ما علق عليه من علق به من الأتربة والغبار وتصينه صيانة تعيده إلى أول عهده وحداثة نشأته، فهذا هو الم... إذن هنالك بناء قائم لكن هذا البناء اعتراه ما جعل بنيانه متخلخلا فأنت حينما تجدده تقوي أركانه وأسسه وعمده وتجمله, وتجمله وتزينه وتحسنه نعم هذا مهم وبالتالي فهو لا هذا يدل على أن التجديد لا يعني عن انقطاع لا يعني انقطاع عن الماضي عن التأسي بالسلف لأنه لو كان انقطاع عن الماضي لقلنا بأن التجديد يعني هد هذا البناء من أساسه، لكن قلنا إنما تصحيحه كأنما السلف الصالح قدم النموذج، فنحن نريد بالتجيد أن نقترب من ذلك النموذج ونضيف إليه ما يتسق مع عصرنا، بمعنى أن الله أن الحديث النبوي يقول من يجدد لها دينها، تلاحظ أن كلمة الدين منسوبة إلى الأمة، وليست منسوبة إلى دين الله، الدين له معنيان. الدين الوحي المتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم المتمثل في القرآن والسنة هذا دين لا يعتريه تبديل ولا تحريف من حيث الأصول النصوص ما يحتاج إلى تجديد من حيث الألفاظ ألفاظ, الفاظ القرآن هي ألفاظ القرآن وألفاظ السنة هي ألفاظ السنة لا نزيد عليها ولا ننقص لكن ما الذي يتجدد؟ يتجدد الفهم لها ويتجدد العمل بمقتضى الفهم لها إذن عندنا ثلاث دوائر دائرة ألفاظ النصوص فهم ألفاظ النصوص العمل الحاجة. بمقتضى الفهم لألفاظ النصوص يعني الفهم والتطبيق هاتان الدائرتان التي يقع فيهما التجديد أما النص من حيث هو لا يبقى، لا يعتريه تبديل ولا تجديد ولذلك فهم الناس قد يختل فلذلك نسب الدين الذي يتجدد إليهم دينها دين الأمة فالعقيدة لما يصيبها اختلالات وشوائب من البدع والشركيات والخرافة والجه فنجدد العقيدة بأن نعيدها إلى نقائها وصفائها كما أنزلت وكما بلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابها العبادة حينما تأتي ترد عليها الشوائب من الابتداع تجديدها أن ننقيها من شوائل الابتداع. الأخلاق حينما يصيبها الوهن نجددها بأن نعيدها إلى صلابتها وقوتها وتماسكها وصفائها هذا هو تجديدها الأم حينما تتخلف نجدد بناءها حينما نعودها نعيدها إلى النهضة وإلى النماء وإلى القوة وإلى العزة وإلى الكرامة فهذا هو هذا هو مفهوم التجديد عودة إلى الأصول عودة إلى الجذور عودة إلى المنابع إزالة الشوائب التي شوهت جمال هذا الدين والدين التجديد أيضا هو دعوة لأن ننقي الدين من شوائب البدع لكن البدع المعاصر غير البدع القديمة البدع القديمة كانت بدعة الزيادة على الدين أن تضيف إلى الدين ما ليس منه العصر اليوم يشهد ألوانا من البدع هي بدعة الانتقاص من الدين، لذلك العلمانيون اليوم ماذا يريدون من الدين؟ يريدون دينا عقيدة بلا شريعة، دعوة بلا دولة، دينا بلا دنيا، حقا بلا قوة، جهادا بلا قتال، رحمة بلا عزة، حوار بلا تكافؤ، تسامح بلا ندية، يريد دين. رجراج مائع, رج مائع يشكل مثل العجينة التي تحور يرضى عنها الغرب يقبله الآخرون يسوغ لهم ما يريدون يريدون أن يكيفوا هذا الدين على ما يريدون إذا نحن اليوم في حركة البعث والإحياء والتجديد نجابه تحديا أخطر مما واجهه السلف قديما في تحدي الزيادة على الدين وهو تحدي بدعة الانتقاص من الدين محاولة أن يجعلوا القرآن عضين أن يقبلوها أجزاء تفاريق فلذلك لا بد أن نجدد مفهوم الدين بأنه رسالة شاملة للحياة كما عبر عنها الشيخ حسن البن أنها الرسالة التي امتدت طولا حتى شملت آباد الزمن وامتدت عرضا حتى انتظمت آفاق الأمم وامتدت عمقا حتى استوعبت شؤون الدنيا والآخرة الدين لا يعرف الفصل بين كل هذه الجوانب فيه الحق وفيه القوة وفيه الرحمة وفيه العزة وفيه الحوار وفيه الندية وفيه التسامح وفيه التكافؤ وفيه الجهاد وفيه القتال وكل في موضعه وفيه الدعوة وفيه الدولة وفيه الدين والدنيا وفيه العقيدة وفيه الشريعة وفيه الخلق وفيه الرحمة كل هذه العوامل تسير جنبا إلى جنب إذا فهذا هو يعني كل دعوة تنتمي إلى السلف الصالح بفهم صحيح هي, هي دعوة متجددة حقا وكل دعوة متجددة حقا هي دعوة تنتمي إلى جذور السلف الصالح على الفهم الكلي الذي أشرنا إليه ولذلك دعوة السلفية والتجديد هي ارتباط بالأصل واتصال بالعصر لا ننقطع بهذا العصر عن أصلنا ولا ننقطع بالاتصال بأصلنا عن هذا العصر الذي نعيش فيه لا ننكفئ بالأصل عن العصر ولا ننقطع عن العصر بالعصر عن الأصل هذه هي هذا هو التلازم ولذلك لما ننظر في حركة التجديد والإحياء أول حركة قادها عمر بن عبد العزيز قاد الحق بعد انتقل من الخلافة الراشدة إلى الملك العضوض أعاده إلى سنة الخلاف الراشدة كان تجديده أنه أعاد الحكم على سنة الخلاف الراشدة رد الأمر إلى الناس لأن الأمة مصدر السلطة في, خ... في اختيار الحاكم فأخذ البيعة من الناس ثم أصبح يعيد عبر التدرج والمرحلية الأمر على ما كان عليه ولذلك عد خامس الخلفاء الراشدين والسيوطي قال فكان في المئة الأولى عمر خليفة العدل بإجماع وقر أحيى هذه ال وفي فترة وجيزة أيضا وفي فترة وجيزة ف وكثير من العلماء والمصلحين والمجدين في ناس حصروا التجديد في الفقه أو في العقيدة التجديد أوسع من هذا آه. يعني عماد الدين زنكي ونور الدين محمود المسمى بنور الدين الشهيد جددا أيضا في أمر الحق وكان نور الدين الشهيد يشبه بعمر ابن عبد العزيز لصلاحته واستقامته وجاءت الميذه أيضا الصلاح الدين الأيوبي وجدد في أمر عزة الأمة وفي دحر الصليبيين بعد أن غزينا تسعة غزوات صليبية وفتنا حملاتها من الغرب، فيمكن أن يكون المجدد فردا واحدا ويمكن أن يتعدد المجددون المصلحون في القرن الواحد ويمكن أن يكون التجديد حركة إحياء وبعث جماعية مؤسسية كما أشرنا من قبل، وبالتالي مفهوم الانتماء إلى السلف الصالح. من امتداداته التجديد والتجديد من عمقه وتجذره الانتماء إلى السلف الصالح فهما متلازمان يكمل بعضهما الآخر أو هما وكان لعملة واحدة جميل إذا نبقى مع فاصل شيخنا الكريم ونواصل أيضا الحديث حول هذا المفهوم فاصل ونواصل ابقوا معنا <تصفيق> عدنا إليكم مشاهدين الكرام لنواصل الحديث عن موضوع التجديد في معالم الأمة الوسط تناولنا في الجزء الأول من هذه الحلقة عن قضية الارتباط والتلازم بين إحياء أو العلاقة والتأسي بالسلف الصالح وأيضا النظرة تجاه التجديد في الواقع المعاصر كان لشيخنا الفاضل كثير من التعليق عليها يبقى شيخنا الكريم نحتاج أن شيء من تمثلات. قضية التجديد أو مفهوم التجديد في معالم الأمة الوسط في الواقع المعاصر تحديدا حب لو والله التجديد اليوم آفاقه ومعالمه كثيرة في مجال الفكر في مجال السياسة في مجال الاقتصاد في مجال الإعلام في مجال الفنون في مجال التعليم نحتاج إلى ثورة تجديدية نصلح ما جمد من الفكر وما تراجع من الفهوم ونصحح الكثير من هذه الجوانب يعني إذا أخذنا جانب من هذه الجوانب التي يمكن أن نطل عليها اليوم في مجال الاجتهاد الفقهي اجتهاد الفقهي طرأت علينا إشكاليات كثيرة في عالم الاقتصاد الاقتصاد الذي هو عصب الحياة ونحن نسعى لما يسمى بأسلمة المصارف نحن أمام تحدي كبير في فقه المعاملات الإنتاج لا بد أن يحقق أو الاقتصاد لا بد أن يحقق تمام كفاية الفرد وأن يحقق الاكتفاء الأم الذاتي للأمة <تصفيق> ثم هذا الاقتصاد ينبغي أن يكون اقتصاد إنتاجي يستوعب الطاقات في الأمة ويستخدم الموارد المتاحة في باطن الأرض وظاهرها لتنهض الأمة في عالم الاقتصاد إشكاليات كثيرة أصبح لا بد لها من اجتهاد معاصر وبالتالي قامت المجامع الفقهية لتنظر فيما استجد من المعاملات المعامل في مجال التورق المرابحة المشاركة المضاربة سوق الأسهم البورصة وغير ذلك في مجال التأمين وإعادة التأمين ظهرت قضايا في عالم الطب الاستنساخ الموت الدماغي زراعة الأعضاء نقل الأعضاء قضايا كثيرة جدا جدت في عالم الطب تحتاج إلى وقفة وإلى تأمل ولذلك جاء هنا دور الاجتهاد الجماعي وهو اجتهاد مركب من فريقين من الفقهاء والخبراء الفقهاء الذين ينزلون الحكم الشرعي على الواقع والواقع يبينه الخبراء ولذلك مثلا من التجارب الحية في الكويت تجربة المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية وأنتجت تراثا فقهيا اجتهاديا في عالم الطب معاصر للعديد من المجلدات يأتوا بقضية من القضايا التي أشكلت عليهم في عالم الطب ثم يضعوها بتفاصيلها العلمية أمام الفقهاء فيحسن الفقيه تصور المسألة على إيقاعها ثم من بعد ذلك ينزل عليها الحكم الذي يتناسب فنحن نحن هذا لون من ألوان التجديد في مجال الاجتهاد المعاصر الذي أصبح فريضة وضرورة فريضة يجبها الدين وضرورة يحتمها الواقع أصبحنا أن نقدم كيف نتعامل مع مرضى الإيدز هل نبذهم ولا هناك أسلوب للتعامل معهم هناك أحكام شرعية وفقهية قد قدمت رؤية إسلامية في المؤتمر الدولي الذي انعقد في جنوب أفريقيا الرؤية الشرعية للتعامل مع مرضى الأيدس وكثير من القضايا التي جدت كان الناس يبحثون عنها لها من هذا الاجتهاد الجماعي المركب بين خبرة الخبراء وفقه الفقهاء هو لون من ألوان التجديد في مجال الاجتهاد وهو كما قلنا اجتهاد انتقائي قد ينتقي من آراء السلف الصالح أرجعها وأقربها لتحقيق المصلحة واجتهاد شاء ينشيء من الاجتهادات على ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها ويحقق المعالجات في مجال الإعلام والفنون عندنا إشكاليات كثيرة إشكاليات مشاركة المرأة وتمثيل المرأة وعندنا إشكاليات نرجو أن يتصدى لها الفقه بوعي وبقدر من التيسير فيما يتعلق بالغناء ما يتعلق بالموسيقى ما يتعلق بالصورة الدرامية في مجال الكوميديا كلها محتاجة في عالم الفنون ونحن ما زلنا في عالم الفنون يكتنفنا الكثير من التخلف لأنه غلب علينا فقه الأحواطيات وفقه سد الذرائع ولأن المبالغة في سد الذرائع كالمبالغة في فتحها فتأخرنا في إيجاد البديل الإسلامي وأنا مع مبدأ التيسير في هذا البديل الإسلامي الذي يعيننا على أن نحقق أكبر قدر من التعاطي مع هذه الآلة الإعلامية لتقديم البديل الإسلامي أما التشدد فيه وأخذ بفقه الأمثل والأكمل والأحوط وفقه الزرائع سيحرمنا من أن نقدم البديل وسيجعل الشباب يقع في فخ التفسخ والتميع والانحلال لأن المادة الأخرى تقدم إليهم بالكثير من عوامل الجذب والتشويق والإثارة التي تخطف الأبصار والعقول والقلوب وتصرفها عن جدتها ففي عالم الفنون نحن نحتاج إلى أن نجدد فكرنا وفقهنا وأن نطور وأن نأخذ بالأيسر وليس بالأحوط استنادا إلى قاعدة ما خير بين أمرين إلا اختار إيسرهما ما لم يكن إثما فإذا كان إثما كان أبعد الناس عنه ففي مجال الفنون لدينا قضايا محتاجة إلى تجديد وفي الاقتصاد في مجال الطب في مجال السياسة قضية الحريات قضية التعددية السياسية قضية المواطنة قضية المجتمع الدولة المدنية قضية الدولة العلاقات قضية التداول السلمي السلطة. قضية الفصل باشي. بين السلطات قضية الحكم الراشد وهذه ينبغي أن نفردها حلقة كاملة أو حلقات أستحب. لنتحدث عنها بشيء من الاستفادة لأنها من مقتضيات التجديد المعاصر ما هو شكل الدولة الذي نريد أن نقيمه في عصرنا هل هو فقط الذي تمثل في الصور التاريخية لما قامت عليه الدولة المسلمة الأولى ولا أن, أن الإسلام جاء بمبادئ وترك لنا في التعبير عن هذه المبادئ صورا وأشكالا وأنماطا يمكن أن نجدد بها صور التطبيق بما يحقق مقاصد الشرع ويرعى مصالح الخلق هذا باب قضية المرأة تحتاج مشاركتها في حركة الحياة تحتاج إلى رؤية أيضا أن نتجاوز فيها يعني فقه عصور التراجع الحضاري إلى فقه المنبع الأول والجذور الأولى التي كانت المرأة حية وحاضرة فيها تشارك في كل حركة الحياة فهذه قضية أيضا نحتاج أن نقف عندها العلاقات الدولية سلما وحربا فقه الجهاد نحتاج أن نتكلم فيه مفهوم الحرب اليوم لم يعد فقط هو الحرب التي يلتقي فيها الجيشان هناك الحرب الاستباقية، الحرب الباردة، الحرب الاقتصادية، الحرب الدبلوماسية، حرب الجواسيس. كيف يعبر المسلمون في سنة التدافع عن عن عن هذه الألوان من الحروب التي تشن على أمتنا؟ وكيف نستطيع أن نواجهها بفك بفخ متألق وفكر متجدد؟ كل هذه صور نحتاجها اليوم إلى أن نتعاطاها لنقف معها وقفة صريحة في الحقيقة أبواب التجديد. أبواب مشرعة وواسعة في مجال اللغة كيف نطور خطابنا ليس فقط من خلال قوة المضمون ولكن أيضا من خلال جماليات الأسلوب التي نقدمها ليكون الخطاب هو خطاب العصر ويقدم قدرا من الإبانة أما هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين أو من ينشأ في الحلي وهو في الخصام غير مبين فالإبانة كيف تتحقق في عصرنا الحاضر؟ نسوق الخطاب لتفقهه الأجيال وتتفاعل معه كل هذا مما يتطلبه التجديد فالتجديد الآن أيضا من الفرائض التي يدل عليها الدين وهي من الضرورات الواقعية التي تحتاج إليها أمتنا لعلنا في باقي الحلقات القادمة يمكن أن نسهم إن شاء الله سويا في إثراء مشاهدينا ب. يعني نماذج أخرى للتجديد. شدني في بعض كلماتك شيخنا العزيز كلمة البديل. لدي صديق دائما عندما كنت أكرر أمامه كلمة أو لفظة البديل وحاجتنا إلى البديل يقول لي ما تقول البديل بل قل الأصيل. فنحن نحتاج إلى أن نؤصل هذه الكلمة. نحتاج أن يكون هو يعني هو الأصل وليس هو البديل. الأصيل ليس. البديل. يعني هو أصيل في منطلقاته ولكن بديل عن الحرام الممنوع وانتقال به إلى الحلال المشروع بديل عن الواقع المتردي إلى واقع أرقى كل الشكر إلى فضيلة الشيخ عصام البشير على ما أتحفنا في هذه الحلقة حلقة التجديد وعلاقتها كمفهوم من معالم الوسطية ومعالم الأمة الوسط نلقاكم في الحلقة القادمة دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته